بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً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 وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون.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 ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشّراتاً وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤه بالبينات جاءوه بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين